الف لام م ن تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما مما اتى من نذير من قبلك لعلهم يتقون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 فاجعل نسله من سلالة من ماء مهيل ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض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 اسْمَعْنَا فَأَرْجَعْنَا نَعْمَل الصَالِحَ فَأَرْجَعْنَا نَعْمَل صَالِحًا, صالحا إِنَّ مُنْقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مُدَاهَا وَلَكِنْ وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنَّا إِلَى أَمْلأِ أَنَّ جَهَنَّمَ, لأبلأن جهنم من الجنة الناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم ليومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا عذابا خلد بما كنتم تعملون فذوقوا بما نسيتم ليومكم هذا اننا نسيناكم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 طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يستمر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتٌ مَّقْوَمَةٌ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا مهدا لبني إسراهيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ألما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون